يا من تعظم حتى رقمنا الله الله الله الله لا ترانك رضا الكبر لله وني حبيب عنيزود la la la la ya